ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسولا إلى قومهم فجاؤه بالبينات فجاؤه بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين